الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط اهدنا الصراط المستقيم صيراقَ الذيينَ أَن عَمْ تَ عَلَْهمْ وَإْرِ الْمَغْضُوبِعَلَْهِمْ وَلَ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 لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 ولقد جاءتهم رسولنا بالبيينات ثم إن كثير منهم ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرّفون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 والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم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 Yuhadzibu man yashau, a yagfiru limen yashau, wallahu ala kül-i şeyin